وَأَمَّا مَنْ بَخلَ وَاستَغْنا وَكَذَبَ بِالْحُسْنَ فَسَلُوا يَسِيرُهُ لِعُثْرَاتٍ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَى اللَّهِ الْهُدَى وَإِنَّا لَا نَالِ الآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَنَوَّهَا لَا يَصْلَى إلا الأشقى الله. الذي كذب وتولى الله. وسيجنبها الأطقى الله. الذي يؤتي ماله يتزكى الله. وما لأحد عنده من نعمة تجزى الله. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى الله. ولسوف يرضى